بسم الله والله من الشيفاق الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداع لمن هو شجرا وما ينبغي له إن you yeah. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُكُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا فَلَيَشْقُرُنَ وَالذَّلَّ نَهَا لَكُمْ فَمِنْ هَارًاكُمْ وَمِنْ نَغَايَا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وظن لهم جند فلا وما يسرون وما وضرب لنا مفلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي fallen right. اليم وهو بكل خلق عالم اولم قوم لنا من فل خلقه قال من يحرر العذ لخلق عليم وهو كل خلق عليم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي جعل لكم من الشجر بودن رب فاذ ا انتم من سماوات والأرض بقدر على أَو لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ الزَّمَانَ وَأَنْتَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَقُومَ لَهُمْ بَلْ فيكون إنما أمر الله إذا. هي ملكو كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم العظيم.